انت طيب هذا هو اللي هم انت طيب وغير هذا ما يهم ما يهم انت طيب وش في صوتي ما في صوتي أي شيء كنت ساكت نعم تعيوني شوي كنت احلم بيمعك وانت تحكي واسمعك ما في قلبك كان سا تسواي غرزاك اللي قسم ودك معي تشتكي لي من عذاب وتجرح اجروحي زيادة ما كفاك ما كفاك حتى في حلمي ما ما